اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الأكارم، الدليل الثالث على وجود الله سبحانه وتعالى دليل التغير والسببية. دليل التغيير والسببية. أبسط شيء تلاحظونه أن هذه البقرة تأكل الحشيش. فنأخذ منها الحليب بشكل أو بآخر هذا الحشيش الأخضر تحول في بطنها أو تغير إلى حليب وهذه الدجاجة تأكل كل شيء تعطينا بيضا ذا نسبة عالية من الغذاء قال بعضهم الكون كله يحق لنا أن نسميه عالم المتغيرات كل شيء فيه يتغير فهناك تغيرات مستمرة في المواد الكيميائية هناك تغيرات مستمرة في الصفات الفيزيائية هناك تغيرات مستمرة في البذور البذور تصبح أشجارا والأشجار تصبح هشيما والهشيم يتحلل إلى عناصره الكيميائية والفيزيائية هناك حركة دائبة في الكون كل جرم في الفضاء يتغير من مكان إلى مكان يسير وفق فلك هناك حركة في الذرات هناك حركة في المجرات هناك حركة في عالم الفيزياء في عالم الكيمياء في عالم النبات، في عالم الحيوان في عالم الأرض هناك حركة دائبة في البحار مد وجزر هناك حركة دائبة في الرياح هناك حركة دائبة في الأمطار هناك تغيرات مستمرة في كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى الصوت يتغير ويصبح كهرباء والكهرباء تصبح أمواج في الفضاء الخارجي والأمواج تنقلب إلى صوت في أجهزة الاستقبال الصورة تصبح كهرباء والكهرباء تصبح موجات ثم تستقبل في جهاز الرائي الماء يتبخر يصبح سحابا يُعصر فينقلب إلى ماء كان ملحا أجاجا صار عذبا فراكا. الفحم يتغير يصبح ماثا تحت ضغط شديد وحرارة مرتفعة ينقلب الفحم الأسود إلى ماء هناك تعاقب الليل والنهار طلوع الشمس والقمر ها حركات تبدلات تغييرات مستمرة دائمة يعني أبسط شيء هذا الكأس إذا نقلته من هذا المكان إلى هذا المكان أتغير الكأس كان هنا انعدم وجوده هنا بعد أن كان ثم أحدث مكانه هنا بعد أن لم يكن هذا أبسط شيء يعني أبسط أنواع التغير نقل شيء من مكان إلى مكان فقبل أن نصل إلى الأدلة عالم المتغيرات الطفل يكون نقطة من ماء مهم ذرة حيوان منوي دخل في بويضة يتغير ينقسم ينقسم إلى آلات المرات وهو في طريقه إلى الرحم بالرحم تظهر وريقات وريقة باطنية الأحشاء وريقة خارجية الدماغ ثم يتشكل هذا الطفل شيئا فشيئا إلى أن يصبح كائنا ذو سمع وبصر ودماغ وأعصاب وعضلات ومعدة وأمعاء وكبد ورئتين وكليتين وعظام ثم يكبر ويكبر ويكبر ثم يشيخ ثم يموت بعد خمسين سنة ثلاثين عشرين خمسة عشرة يصبح ترابا. كيف كان ترابا في الأصل؟ كيف تحول الغذاء إلى الدم والدم إلى نطف والنطف تقدم أيها الإخوة؟ يخترب طولت إلى كائن حي والكائن حي نما ثم شاخ ثم مات ثم تحلل إلى تراب. هل هناك من يعترض على هذا؟ كل ما في الكون يتغير من حال إلى حال لكن هناك تغيرات تسيطة وهناك تغيرات بالغة التعقيد فنقل هذا الكأس من هذا المكان إلى هذا المكان هذا أبسط أنواع التغير أبسط أنواع التغير لكن تحويل الحشيش إلى حليب لو اجتمع الناس جميعا لو اجتمعت معامل الأرض لو اجتمع علماء الأرض على تحويل قطعة حشيش ضمامة حشيش إلى كأس حليب هذا فوق طاقتهم لو اجتمع علماء الأرض على تحويل حفنه من القذر إلى بيضة هذا شيء فوق التصور لو اجتمع علماء الأرض على تحويل هذا الطعام إلى دم والدم إلى نطفة والنطفة إلى كائن هذا شيء مستحيل فنحن في تغير دائم هذا الكأس كان موجودا في هذا المكان فانتقل إلى هذا المكان إن عدم وجوده بعد أن كان حدث وجوده بعد أن لم يكن هذا التغيير لا بد له من مغير يعني أبسط مثال لو, لو إنسان معه ألف ليرة ذهب. واضع بصرة في صندوق داخل صندوق حديد جاء مرة فتح الصندوق فتح الصندوق الداخل لم يجد هذه الصرة بحث ودقق وسأل واستطلع وكان مرة عند صديق له تاجر أيضا فتح هذا الصديق صندوقه فإذا بهذه الصرة داخل صندوقه فدعا للقاضي أن هذا الرجل قد أفذ مالي، فقال هذا الرجل يا سيدي القاضي إن هذه الصرة رأيتها تمشي وحدها إلى أن دخلت إلى دكاني فتح لها باب الصندوق فدخلت ثم أغلق إذا أردت أن تصدق أن هذا الكأس تحرك من هذا المكان إلى هذا المكان من دون مغير من دون سبب فكمن يصدق أن هذه الصرة من الذهب انتقلت وحدها من الذي فتح لها الباب الخارجي فتح وحده من الذي فتح لها الباب الداخلي فتح وحده كيف انتقلت على أي شيء مشت من حركها من دفعها من ساقها إلى هذه الدكان من فتح لها باب الدكان من فتح لها باب الصندوق من فتح لها الصندوق الداخلي كل شيء يتغير لا بد له من مغير هذا دليل ثالث الشمس كانت تشرق من هذا المكان فانحرفت زاويتها إلى هذا المكان من غير موقع شروقها في تغيير الأرض كان النهار طويلا في الصيف فصار قصيرا كانت الشمس في الصيف عمودية فأصبحت مائلة كان القمر بدرا فصار محاقا كان الماء ملحا أجاجا فصار عذبا فراتا كان الماء في البحر فصارت استحض ثم أصبح في الأرض ثم دخل إلى جو في الأرض ثم أصبح ينابيع وأنهار عالم المتغيرات كانت بذرة فصارت فسيلة ثم شجرة أورقت أزهرت أثمرت قطفت ثمارها هذه التفاحة التي تأكلها بربك من أين جاءت من التراب إلك سمدنا الأرض وضعنا لها السماد الفلاني والسماد الفلاني والأرض حمراء تربتها فيها مواد حديثية تأكل هذه التفاحة من هذا التراب يسقى بماء واحد ونصدل بعضها على بعض في الأكل فهذا التبدل وهذا التغير وهذا التحول وهذا التطور لا بد له من مغير ومن محول ومن مطور لا بد له أما أن يحدث شيء بلا سبب فهذا من رابع المستحيلات لذلك ربنا سبحانه وتعالى ركب في هذا العقل ثلاثة مبادئ أول هذه المبادئ مدأ السببية أوضحه بالمثل التالي يعني لو أن أحدنا أراد أن يمضي أسبوعا في بعض الأماكن الجميلة في الصيف أغلق بابه أغلق النوافذ أغلق الباب الخارجي قطع الكهرباء، قطع الماء، أغلق أسطوانة الغاز يعني أخذ احتياطات كافية وذهب إلى نزهته بعد أن عاد رأى مصباح الكهرباء متألقا قبل أن يدخل البيت لماذا يصفر لونه؟ لماذا ترتعد فرائسه؟ لماذا يقول لقد سرقنا؟ لماذا؟ ماذا رأى؟ فرأى ضوء مشتعل قد تقول له زوجته السازجة لماذا أنت مضطرب يقول لها انظري الضوء متألق تقول له أبصئه أتألقه أقلقك أبصئه لأن عقله ركب على مبدأ السببية لا بد من شخص دخل إلى المنزل ولا بد من, ش... من, ش... من هذا الشخص لا بد له من أنه وصل الكهرباء وتألق هذا المفضاح أثر من آثار وصل الكهرباء ودخول رجل إلى هذا المنزل هذا مبدأ السببية أنت لا يمكن أن تفهم شيئا من دون أن له سببا لا يعقل أن تفهم شيئا بلا سبب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يعني أراد أن يجتمع أو طلب منه أن يجتمع مع بعض الملاحدة في عصره فكان الاجتماع على ضفة من ضفاف في بغداد أو في البصرة فتأخر عن فضوره للموعد فلما سأله عن سبب التأخر قال والله لم أجد قاربا أركبه انتظرت ساعة فإذا بعض الأشجار تصبح منبطحة ثم تشق فإذا هي ألواحا هذه الألواح تراكبت على بعضها حتى أصبحت زورقا فركبت فيه ووصلت إليكم فقالوا أتهزأ بنا يا إمام قال أهزأوا من أنفسكم لم تقبلوا قاربا صنع واحدة بلا سبب إذن مبدأ أستبذية أن كل متغير لابد له من مغير كل متحول لابد له من محول إذ كان برادك على المئتين وعشرين على المئة وعشرة والمأخذ مئتين وعشرين وين المحول؟ طلع وين المحول؟ كيف تحولت الكهرباء من مئتين وعشين للمئة وعشرة؟ محول فكل متغير يحتاج إلى مغير كل متحول يحتاج إلى محول، كل متطور يحتاج إلى مطور كل متحرك يحتاج إلى محرك هذا هو مبدأ السببية لا شيء يكون من تلقاء ذاته والأرض وما فيها والسماء وما فيها والبحار وما فيها وجو أرض وما فيه فيه أشياء متحولة متبدلة متغيرة بشكل مستمر إن ربك هو الخلاق العليم دائما هناك مخلوقات هذه الشجرة وهذا النبات يذبل وهذه الوردة تتفتح وهذا المطر يهطل وهذا الطفل يكبر إذا الشيء الأساسي لنأخذ أبسط هذه التغيرات نقل هذا الكأس من هذا المكان إلى هذا المكان إن عدم وجوده بعد أن كان وحدث وجوده بعد أن لم يكن شيء حادث لا بد له من محدث شيء عدم لا بد له من مغير أعدمه أعدم وجوده هنا فهذا هو السبب الثالث الداعي إلى الإيمان بوجود الخالق يعني النطفة في رحم المرأة كيف أصبحت عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم كسونا اللحم جلدا ونبت من الجلد أشعار وفي كل شعرة غدة دهنية وغدة صبغية وعضلة وشريان ووريد وعظب في كل شعرة غدة دهنية وغدة صبغية وعضله لك وقف شعر بدني شو اللي وقفوا عضلات عضله وغدة دهنية وغدة صبغية ووريد وشريان وعصب وفي رأس الإنسان مئتين وخمسين ألف شعرة تقريبا هذه أشعار الرأس والعضلات عدد العضلات مبسطة عضلات مخططة عضلات ملساء عضلات إرادية عضلات لا إرادية والشرائين شرايين داخلية لخطورتها والأوردة خارجية شرايين حمراء والأوردة زرقاء وهناك دستامات وشرايين الأرجل لها دستامات لألا يعود الدم بفعل الجاذبية إلى أسفل دستامات كلها والدوالي ارتخاء هذه الدستامات إذا ارتخذ هذه الدستامات يصاب الإنسان بعقد ذرقاء في رجلك أي الدوالي والقلب وتجاويفه والرئتين والأمعاء والمعدة والبنكرياس والصفراء والكبد والكبر والنخامية والدرقية وهذه الغدد التي تأخذ بالألباب والكبد له خمسة آلاف وظيفة في أحدث بحث خمسة آلاف وظيفة كلها متغيرات كيف أخذت الصفراء مادتها من الدم كيف تحول هذا الغذاء إلى دم والدم أعطى البنكرياس وأعطى الصفراء وأعطى الدرقية وأعطى النخامية وأعطى الكبر كيف يعطي يعطي كل غدة ما تحتاج هي بديه بوتات هي بديه كالسيوم هي فهذه هذه التغيرات لا بد لها من مغير لا بد لها لا ممكن تجيب يعني على مستوى الداخل البيت تجيب سبع بيضات وكاسة سكر وكاسة طحين كاستين طحين ومعلقة فانيلا تتركه على الطاولة تنتظر ما صار وقاته لأ ما ذا سير إذا ما بتجي ست البيت بتخفق البيضات تحط الطحين والسكر والفانيلا وبتحطهم بفرن ما ذا تحول هذه المواد الأولية إلى قطعة حلوة، بده صانع، جيب قطعة حطب، ضعها على الطابلة، قل متى تصبح مقلمة لأقلان ابني؟ ما تصبح، إلى أن يأتي صانع فيجعل منها مقلمة، ما في مانع؟ المواد الأولية يعني صعبة التأمين، أمن الإسمنت والحديد والبلاط والدهان وأمن الخشب وأمن كل ما يحتاجه البناء، وضع الرمل والأسمنت والحديد والبلاط، وتركهم لشوف، حنتوكم سنة تصيروا بيت، هذا التفكير السليم، سنتين خمس سنوات مية سنة، مو بيصيروا ما بقى تلاقيهم ترى تيجي ما هذا الواقع لا شيء يحدث بلا شيء هذا هو مبدأ استمرارية مبدأ استمرارية أن شيئا لا يكون بلا ش... بلا سبب طيب هذا السب... هذا هذا يحتاج إلى سبب وهذا إلى سبب وهذا إلى سبب لو رسمنا التغيرات على شكل أمواج فكل صعود ذو سبب وكل هبوط له سبب الصعود سبب الهبوط صبب إذا كان مسلنا التغييرات في, في الكون في هذه الأمواج كل صعود له سبب وكل هبوط له سبب إلى أن تصل إلى سبب أولي واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب هذا ملخص الدليل الثالث على وجود الله سبحانه وتعالى اسمه دليل التغير والسببية إن من المسلم به أن كل هذه التغيرات الكونية بد لها قطعا مظنى قطعا من سبب حقيقي هذا السبب الحقيقي كامل القدرة لأن في هذه التغييرات قدرة لا توصف. تحريك الأرض كم يحتاج لا تحريك سيارة وزنها 500 كيلو إلى تعمل 300 بالتنكي إذا كان طن ونصف سيارة إلى 200 بالتنكي المدرعة 50 طون تعمل 25 كيلو بالتنكي الطائرة الطائرة ليست دفعا إنما حملا هي طائرة 747 وزن 1150 طن وزنها بالضبط فارغة وزن وقودة 150 طن صور. تتسع ل150 طنا من الوقود تستهلكها في 17 ساعة يعني اصور انه طائرة السيارة معقول يكون وزن الوقود بقدر وزنا مستحيل إنه الوقود يدفعها دفعا لكن الوقود في الطائرة يحملها حملا يحملها ويدفعها إذاً هاي أرقام دقيقة يعني طائرة وزنها 150 طن وقودها وزنها 150 طن تستهلك في رحلة طويلة يعني من دمشق نشق إلى أمريكا تستهلك هذه الطائرة بقدر وزنها وقودا هذه التحريك تحريك بده طاقة لذلك وجب أن يكون المغير كامل القدرة هذه الأرض كم وزنها إذا الإنسان ركب سافر إلى حلب مثلا وإذا في عنده كرة أرضية رأى عليها حجم سورية يعني ما تطلع حجم سوريا قد ثلاثة 3... اثنين سانتي اقل سانتي واحد كل سورية يعني ما أطى قد لها اثنين ميلي منها الكرة طيب هذه الكرة كم حجمها كم وزنها من يحركها من مكان الى مكان كم مرة تحركت يقول تطلع الشمس يوم تسعة شباط شباق مثلا خ... ستة وسبع دقائق معناها حركة منتظمة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول كل كوكب يسير على مساره الطبيعي دون أن يحيد عنه هذا دليل أن كل تغيير لابد له من مغير والمسبب الأول لكل هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى واجب الوحيد فإن من المسلم به أن كل, كل هذه التغييرات الكونية لا بد لها قطعا من سبب حقيقي كامل القدرة صدرت عنه هذه القوى الكونية الكبرى وتمت بخلقه هذه التغييرات الكونية الهائلة والحوادث العجيبة وهو كامل الحياة أيضا دبت عنه صورة الحياة في الأجساد الحية وكامل العلم صدرت عنه العقول القابلة لعلم وكامل الحكمة صدر عنه كل أمر متقن محكم إلى غير ذلك من صفات الكمال الإلهية. في بها التغييرات حكمة، إذا كامل الحكمة. في قدرة، إذا الله عز وجل كامل القدرة. في لطف، كامل اللطف. أي صفة تكشفها في خلق الله منبعها من ذات الله. أحياناً هذا الدليل يقابله دليل آخر إن شاء الله نوسع فيه التفصيل في درس قادم وهو دليل الغائية اليوم دليلنا التغير والسببية في درس قادم كل شيء له غاية ما من شيء يوضع يعني مثلاً حينما ترى قطعة حديد خلف سيارة الشحب على الأرض إياك أن تظن أن السائق نسيها سائدة كان عليه أن يرفعها لا يجب أن تبقى هكذا من أجل أن تمتص الصواعق لو حدث ما من شيء تراه عينك إلا وله غاية هذا إن شاء الله نوسع فيه الدرس في الأمر في درس قادم سيدنا إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا من جاء بالليل بعد أن كان النهار؟ لا بد من مغير فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل أيضاً رفض أن يكون القمر بعد أن أفل هو ربه فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي لئن لم يهدم ربي لأخنن لا نعم لأ من الضالين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة هو رأى في تغير في ليل في نهار في شروق في غروب في لا بد لهذا التغير من مغير هذه الآية تدلنا على هذه المراحل التي تطورت من حال إلى حال مثلا والله سبحانه وتعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا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 يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء كانت ماء فصارت دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إذن هذه الآيات التي جاءت دليلاً على سبب التغير والسببية وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتاح لنا في درس قادم أن نتابع هذه الأدلة يعني ما أجمل أن يجتمع في قلب المؤمن الدليل الفطري مع الدليل العقلي إنه بالدليل العقلي يستطيع أن يعلم الآخرين يعلم أبنائه لو أن ابنك جاءك بشبهة يا, يا رب من خلق الله مثلا هذا الكلام عندك الأدلة الكافية على رد هذه الشبهة هناك قراءة القرآن وهناك مسه وهناك قراءته وأنت محدث حدث أصغر يعني غير متوضع وهناك قراءته أو مسته وأنت محدث حدثا أكبر يعني جنوب ويلحق بالجنوب الحائض والنفساء يعني في عنا أربع موضوعات قراءة القرآن وأنت غير متوضع وقراءته وأنت جنوب ومس القرآن وأنت غير متوضع ومسه وأنت جنوب أربع موضوعات الحقيقة أن الأئمة العظام رضي الله عنهم أجمعين أعطوا حكمهم الذي استنبطوه من القرآن والسنة ففي مذهب الحنفي جاء ما يلي تلاوة القرآن دققوا في الإجابة تلاوة القرآن من دون مصحف تجوز لغير المتوضئ وتحرم على الجنب والحائض لكن يستحب لغير المتوضئ أي يتوضأ إذا أراد قراءة القرآن يعني القرآن الكريم من القداسة والسمو والتبجيل والتعظيم ما يستحق أن تتوضأ من أجل أن تقرأه لكنك إذا كنت في وضع لا تستطيع أن تتوضأ فيه أجاز الفقهاء سيما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أجاز أن تقرأه قراءة من دون أن تمسكه من دون أن تمسه أجاز أن تقرأه قراءة من دون وضوء ويحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءته ويستحب لغير المتوضئ أن يتوضأ إذا أراد قراءة القرآن واضح الحكم؟ قراءته شيء ومسه شيء آخر هذا هو مس المصحف وحمله أبلغ من مسه المس هكذا لا يجوز المس هكذا فالحمل من باب أولى إذا كان مس المصحف لا يجوز وأنت جنب أو وهي حائض أو نفساء فمن باب أولى حمله إذا تلاوة القرآن من دون مصحف من دون أن تمسه تجوز لغير المتوضئ وتحرم على الجنب والحائض لكن يستحب لغير المتوضئ أن يتوضأ إذا أراد قراءة القرآن يعني ومن يعظ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنت جالس في بيتك حيثما أردت أن تقرأ القرآن اذهب وتوضأ وقرأته ولا يحل بغير الطاهر. المتوضئ أن يمس المصحف بيده أو بأي عضو من أعضائه حتى لو مسه بساعده أو مرفقه أو بأي عضو من أعضائه لكن يجوز له مسه يجوز له مسه كله أو بعضه أو كتابته كما جاء في السؤال هذا واحد عنده ربع ياسين هذا بعضه جزء رقم 29 تجديد مستقل هذا بعضه أو كاتب صورة على ورقة على دفتر كله أو بعضه أو كتابته يجوز مسه كله أو بعضه أو كتابته في حالة الضرورة والضرورة هي إذا خاف على المصحف من الغرق أو الحرق وقع المصحف كاد يقع في الماء فأنفكته أي حالة ابترارية خفت عليه الغرق أو الحرق أو أن يكون المصحف في غلاف منفصل عنه كأن يكون موضوعا في كيس أو جلد أو ورقة أو ملفوفا في منديل يعني يجوز لك أن تحمل المصحف إذا كان حمل المصحف في غلاف منفصل عنه كأن يكون في منديل أو ورقة أو كيس أو جلد أما جلده المتصل به جلده المجلد به هذا من المصحف لا يجوز أن تمسه وأنت غير متوضئ أما جلده المتصل به وكل ما يدخل, يدخل في بيعه إذا قلت للبائع أعطني مصحفا أعطاك مصحف مع بيت جلب زحاب مدام قلت له أعطني مصحفا فهذا البيت من الجلد وإن كان منفصلا عنه مدام يباع معه فهو من المصحف لا يجوز مسه لغير المتوضع إذا كان المصحف في جلد يعني في محفظة أو في منديل أو في قماش أو في ورقة منفصل عنه لا تدخل هذه الورقة في بيعه وشرائه يجوز أن تمسها أما جلد المصحف أما غلافه الذي يباع معه هذا لا يجوز أن تمسه من غير وضوء لكن أجاز المذهب الحنفي أن يمسه غير, غير البالغ ليتعلم منه أنت أستاذ مدرسة عندك فقط مناو أربعين طالب والدرس قرآن كريم هؤلاء للتعلم يجوز للمتعلم والمعلم أن يمسه من دون وضوء دفعا للحرج والمشق يعني في التعليم الآن في كل الثانويات والإعداديات في حصص ديانة في قرآن كريم لو كلفنا الطلاب إنه أم متوض كلنا متوضين أستاذ كلهم متوضين طلاب صار في حرج صار في مشقة صار في كذل وقد تكون هذه الفتاة يعني ليست قاهرة فلذلك يجوز أن يمثل مصحف المعلم والمتعلم دفعا للحرج والمشقة. حتى لو كانت المرأة حائضاً وكانت معلمة أو متعلمة في هذه الحالة معلمة أو متعلمة يجوز مسه دفعاً للحرج والمشق هذا تفصيل المذهب الحنفي في تلاوة القرآن من دون مصحف وفي مس المصحف في حالة الحدث الأصغر وهو أن يكون الإنسان غير متوضع وأما في حالة الحدث الأكبر يعني إذا كان جنبا يحرم على الجنب تلاوة القرآن قليلا كان أو كثيرا إلا في حالتين افتتاح أمر بال، وقفت بتفتتح احتفالا فقلت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آية في القرآن الكريم وأنت جنب لأسباب قاهرة سمح الفقهاء ولا سيما المذهب الحنفي أن تقرأ آية منه لافتتاح أمر ذي بال أو أن يقرأ آية قصيرة ليدعو بها ربي اغفر لي ولوالدي مثلا سبحان ربك رب العزة عما يصفه إذا كان قرأت آية تسني بها على الله عز وجل أو تدعو بها أو تفتتح بها أمرا ذا بال فلا بأس من قراءة آية من كتاب الله للجنوب هذا في المذهب الحنفي ويكره في المذهب الحنفي مس كتب التفسير من غير وضوء لأن معظمها فيه قرآن وأما في المذهب الشافعي فيجوز مس المصحف أو حمله كلا أو بعضا بشروط يجوز لغير المتوضع لغير المتوضع أن يمس المصحف أو أن يحمله كلا أو بعضا وفق شروط أول هذه الشروط أن يحمله حززاً إذا كان حجاب يعني واضح حجاب بصدره في أية كرسي مغلف بقماش محكم هذا الحجاب اسمه حرز يجوز أن يحمله من غير وضوء إذا كان حززاً أو أن, يكتوب أن يكون مكتوباً على الجرهم إذا في عمل قديماً في أي قرآن هذه العمل هذا النقد هذا الدرهم هذا الدينار يجوز أن تمسكه بيدك أو أن يكون بعض القرآن مكتوبا في كتب العلم اكتاب ديانة في آيات اكتاب تاريخ اكتاب سيرة هذه الآيات التي بثت في كتب العلم يجوز مسها من غير وضوء أما كتب التفسير فإنه يجوز مسها بغير وضوء بشرط أن يكون التفسير أكثر من القرآن فإذا كان القرآن أكثر من التفسير مين يجب لي تفسير؟ القرآن أغلب من التفسير الجلالة هذا مصحف أما في تفسيرات مطولة كل من صفحات في آية صغيرة كل من صفحات كتابة في آية إذا كانت كتب التفسير إذا كانت تفسيره أغلب من القرآن يجوز مسه بغير وضوء أما إذا كان القرآن أغلب من التفسير لا يجوز مسه إلا بالوضوء طبعا لا تنسوا أن المذهب الشافعي متشدد أكثر بكثير من المذهب الحنفي والشافعي يجوز أن يقلد الأحناف كما أن الأحناف يحق لهم تقليد المذهب الشافعي التقليد وارد أما التلفيق غير وارد ما هو التلفيق تصيد الرخص في كل المذاهب أخي وين أي مذهب ما بيجوز لا لا يستحق ال الحلي الزهبي الزكاة اللي بأي مذهب أنطبقو بأنو مذهب إذا واحد بس زوجته ما بتوضع. قال لي أنو مذهب فكل ما بحث عن الرخص بأي مذهب هذا اسمه تلفيق أما إذا كان أراد أن يقلد الأحناف في حكم هذا مقبول إذا أن يكون بعض القرآن مكتوبا في كتب العلم تكلمنا عنها أو أن تكون الآيات مكتوبة على القماش ككسوة الكعبة آيات كتبت على القماش أو أن يمس المصحف ليتعلم منه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنه يحرم مس القرآن ولو آية واحدة ولو بحائل في الشافعية تشديد بالغ ولو بحائل منفصل عنه ولا يحل مس الصندوق هناك صندوق للمصحف مزيك بالمذهب الشافعي لا يحل لك أن تمس هذا الصندوق من غير وضوء. ولا كرسي المصحف أن تحمل كرسي المصحف من غير وضوء لا كرسي المصحف ولا صندوقه ما دام المصحف فيه أو عليه حتى أن جلد المصحف إذا نزع عنه لا يجوز أن تمسه إلا إذا صنع إذا وضع لكتاب آخر حتى إذا وضع المصحف في, في مكان في متاع إذا أردت حمل المصحف مع المتاع تحتاج إلى وضوء هذا في المذهب الشافعي على كل ملخص هذا الكلام أن المذهب أن المذاهب كلها تجيز قراءة القرآن قراءة لا مثا من دون وضوء لكنها تؤكد أنه يستحب بقارئ القرآن أن يقرأه وهو متوضّع ما دام الوضوء عليه ميسرا فإذا تعذر عليه الوضوء وأراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله قراءة شفهية أجاز الفقهاء ذلك أما مس المصحف فيحرم مس المصحف من دون وضوء حرمة أجمع عليها العلماء إلا أن هناك حالات قاهرة ودقيقة فصلتها لكم أما بالنسبة إلى الجنوب، في المذهب الشافعي يحرم على الجنوب قراءة القرآن ولو حرفا واحدا. هنيك ممكن تقرأ آية، تقرأ البسمة، أو تدعو أو تصني. أما هنا يحرم قراءة القرآن ولو حرفا واحدا إن كان قاصدا تلاوته. أما إذا لم يقصد أو جرى على لسانه. من غير قصد فلا يحرم كأن تقول بسم الله لأمر كما يجوز لفاقد الطهورين قراءة القرآن في صلاة الفرض لو إنسان كان مسافر وتعذر عليه أن يغتسل كان جنوبا وتعذر عليه أن يتوضأ له أن يتيمم وأن يقرأ القرآن في الصلاة هذه حالة نادرة إذا الإنسان تعذر عليه الاغتسال والوضوء يتيمم ويصلي الفرض ففي الصلاة يقرأ القرآن أي لفاقد الطهورين في المذهب الشافعي يقرأ القرآن في صلاة الفرض يعني يتضح أن هذا الكتاب لقدسيته ولعظمته ولسمو مكانته لا ينبغي أن مسه إلا متوضئين ولا أن نقرأه إلا متوضئين فالعلماء سمحوا إذا كان هناك عذر قاهر أن تقرأه من دون وضوء لكن مسه يحتاج إلى وضوء ولا تقرأه ولا تمسه من دون وضوء إلا لأسباب ذكرتها لكم بالتفصيل كأن تخاف عليه أن يغرق أو أن يحرق أو كأن يكون قارئه أو مسه متعلما أو معلما أو أن يكون في حرز أو أن يكون في غلاف منفصل عنه في المذهب الحنفي من ذكر شيء من آداب تلاوة القرآن الكريم قال العلماء يستحب الإكثار من قراءة القرآن الكريم قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار وقال وقيل في الحديث القدسي من شغله القرآن وذكره عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه وأفضل عبادة أمتي قراءة القرآن هكذا قال عليه الصلاة والسلام وكل مؤدب صاحب مأدب يعني يحب أن تؤتى مأدبته إذا واحد عزمك وتكلف ما تاكل يتألم فإذا أكلت يفرح فالقرآن مأدب مأدبة الله عز وجل وكل مؤدب صاحب مأدبه يحب أن تؤتى مأدبته ومأدبة الله القرآن فلا تهجروه هذا الأدب الأول الإذكار من تلاوة القرآن ثانيا يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يذكر الله إلا على طفل يستحب الوضوء وتسن القراءة في مكان نظيف يعني عندك غرفتين غرفة نظفوها وجهزوها، وغرفة التانية اسمها مسحوها يعني فيك ركيل فيه إذا عندك زوء رفيع تذهب إلى الغرفة النظيفة وتقرأ فيها القرآن ويستحب أن يقرأ القرآن في مكان نظيف وأفضل الأمكنة أن تقرأه في المسجد وأفضل الأوقات أن تقرأه قبل الفجر وقرآن الفجر وأفضل حالة أن تقرأه وأنت واقف تصلي يعني أن تقرأه في مسجد واقفا تصلي لذلك كره العلماء أن يقرأ القرآن في الطريق أو في الحمام أو في مكان متبذل مبتذل لقدسيته ويستحب لقارئ القرآن أن يجلس مستقبلا القبلة متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه يعني إذا كان في باتجاه القبلة كنباية وباتجاه الشمال كنباية أخرى امتبت اجلس على الأريكة أو في مكان تستقبل به القبلة أما أن تقرأ القرآن وقد وضعت رجلا على رجل هذا ليس من أدب القرآن اجلس جلسة نظامية وإذا أردت أن ترفعه إلى قرب عينيك ضع وسادي فوق ركبتيك وضعه فوق الوسادي أما أن تلف رجلا على رجل من أجل أن ترتاح في وضع المصحف هذا لا يجوز يجب أن تجلس مستقبلا القبلة متخشعا بسكينة ووقار مطرق الرأس ويسن أن تستاك تعظيما لهذا القرآن وتطهيرا بأن الأفواه طرق القرآن فطيبوها بالسواط قلعت. إن أفواهكم طرق القرآن أكل أكله فيها توم وبصل ومخلل. والله أقرأ القرآن أروح روح غسل روح غسل ونضج أسنانك وتعطر وخذ شيءك أخضر حتى قال إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواط. تعظيما لهذا الكتاب. ويسن الاستعاذة إذا قرأت القرآن بقوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويجب أن تقرأ بعد التعوذ البسملة لأن البسملة آية السور لكن بعض العلماء قال مثلا لو واحد يجزئه التعوز لو قرأ من داخل السورة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحى لكن لو قرأت مثلا إن الأبرار التي نعين ممكن تتعوذ وتقرأ الآية مباشرة لكن في حالات نادرة ينبغي أن تبسمك مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة هل ها على من تعود على الشيطان بس. أعوذ بالله في مثل هذه الحالة يجب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة أي آية دقيقة إذا في ضمير تعيده على الشيطان يجب أن تتعوذ وأن تبسمه من أجل أن يعود هذا الضمير على الله سبحانه وتعالى مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات ما بجوز من هو؟ يجب أن تقول باسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات لا تحتاج قراءة القرآن إلانية لأنها ذكر لا تحتاج لكنك إذا نذرت أن تقرأ جزءا من كتاب الله النذر واجب والواجب يحتاج إلانية نويت أن أقرأ, أن أقرأ هذا الجزء من كتاب الله وفاءً لنذر إذا قرأت القرآن وفاءً للنذر تحتاج إلى نية فإذا قرأته ابتداءً من دون نذر لا يحتاج أو لا تحتاج قراءته إلى نية يسن الترتيل في قراءة القرآن لقوله تعالى ورتله ترتيلا. وقد وصفت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقيل عنها إن قراءة النبي مفسرة حرفا حرفا يعني كل حرف من مخرجه الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة كم فرحبا إياه؟ شو رفعت القراءة قال عليه الصلاة والسلام قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة لا أقرأ صفحة لتؤذى وترتيل وفهم وقد كره العلماء الإفراط في الإسراء وتسن القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قل سيروا في الأرض ثم انظروا آية ثاني قل سيروا في الأرض فانظروا والله شيء عجيب هن ثم هن في فاء لماذا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابه وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها تقول ليس دبر هذا السؤال سؤال مهم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بدأ بالمال وفن بالنفس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لماذا هنا بدأ بالنفس ثم ثم بالمال وهنا بدأ بالمال ثم ثم بالنفس إسأل عنها. طيب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة تجارة أو لهوا بدأ بالتجارة وثم باللهو قل ما عند الله خير من اللغو ومن التجارة لماذا هنا بدأ باللهو وثم بالتجارة إسأل عمنا وين ماشي صاحب يعني يسن أن تقرأ القرآن قراءة تدبر. إن المتقين في جنات ونهر. وكان تقيا التقي غير المتقي في فرق لما فيه. التقي والمتقي. شو فرق بينكما؟ ما معك؟ في آيات دقيقة جدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. ثمور مؤمن هو؟, المؤمن هو؟ أنت عم تقول له مؤمن؟ يا أيها الذين آمنوا تخاطبه بالإيمان كيف تأمره أن يؤمن؟ سأل عنا كمان ما تقرأ قراءة سريعة؟ يعني في شواهد كثيرة جدا بس أريد أن أختفر يعني إذن يسن التدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم قال ويستحب تكرار الآية إن تأثرت بها قال النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قام ليصلي قيام الليل فوصل إلى قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم قال كررها إلى صلاة الفجر أيام تقرأ آية تزن شعرها عيد معي عيد مرة ثانية مرة ثالثة يسن ذلك الآية التي تؤثر فيك وتهز مشاعرك ويقشعر لها جلدك جلدك أعدها كررها قال ويستحب البكاء أو التباكي يعني إذ كان ذكرت مثلا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخفأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي آيات تبكي يعني يسن أن تبكي يعني حاول تبكي فإن لم تبكي تباكى صور معاني صور موقف الأول وثيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة في زمرة فآيات الوعد افرح لها آيات الوعيد استعذ بالله منها من وقوعها آيات البشارة آيات التخويف يعني يجب أن تبكي فإن لم تبكي فتباكى